وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَرْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خطبكما قَالَتَا لَا نَسْطِي حَتَّى يُصْذِرَ الرِّعَاءُ وَأَمُنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ